على سرر م و ض و ن متكئين ع ل ي ه ا م ت ق ا ب ل ي ن ي ط و ف ع ل ي ه م و ل د ا ن م خ ل د و و ن ب أ ك ا ب وأباريق م ي ه م د ع و ن ع ن ه ا و ل ا ي ن ز ف و و ن ا ك ه مما ي ت خ ي ر و ن و ل ح م طير م م ا ي ش ت ه و وحور ن عين كأمثال اللؤلؤ, المكنون كامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون ف ي ه أ ص ح ا ب اليمين ما أ ص ح ا ب اليمين في سدر م خ م و د وطلح م ن ب و د وظل م م د و د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 ف شركه الهدى ب ر ك ه ا ع و ي ه غير ا ب ا ل أ ص ح ي ه ذات مضمون ن ل ي و اجتماعي ن ل آ خ ن ل انهم بارد كريم ولا إ كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا, أئنا لمبعوثون ا ل ت ر محمد ا ت ب ا ل ن ا ب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 خ ل ق ن ا ك م ف ل و ل ا ت ص د ق و ن أفرأيتم م ا ت م ن و ن أأنتم ت خ ل ق و ن ه أ م نحن ا ل خ ا ل ق و ن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 فظلتم تفكهون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرايتم الماء الذي تشربون م ن المزن أم نحن ل أم ز و ن ل و ن ش ا ء ج ع ل ن ا ه أجاجا ف ل و ل ا ت ش ك ر و ن أ ف ر ت م ا ل ن ا ر ا ل ت تورون ي ش ج ر ت ه ا أم نحن ا ل م ش د و ن نحن ج ع ل ن ا ه ا ت ذ ك ر ر ب م ت ا ع ا ل م ق م ي ن فسبح اجتماعي ل ظ م موسوعه ت ع ل ن ظ ي م إ ن النابلسي ك للعلوم الاسلاميه ر و ن أ ف ب هذا الحديث أ ن ت م مدهنون وتجعلون رزقكم أ ن ك م تكذبون فلولا إ ذ ا بلغت الحلقون إذن ت ظ ر و ن و ن ن ح أقرب إ ل ي ه منكم و ل ك ن ل ا ت ب ل س ي للعلوم الاسلاميه ر مدينين ترجعون ا موسوعه النابلسي م ن فروح و ر ي ح ا ن و ج ل ة ن ع ي م وأما موسوعه النابلسي للعلوم ا إن ك ا ن من ا ل م ك ذ ب ي ن فنزل من حميم و ت ص ل ي ه جحيم إ ن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم